بسم اللہ الرحمن الرحیم ودفلح المومنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا علا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 أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها طالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيل ثم جعلناه نطفة في قرار مكيل لا کوچ لو نال سپلا کو نل موبائل اِن وہ سچونا لکھم سچونا لکھم سم کونا چب ایکسن لکھ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 نو في فِيهَا لو چی روس کل وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لنا كبير وإن لكم في لنعام العبرة نسيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها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 مسلوك يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ولو الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في لِـ إِنَّهُ إِلَّا رَجُدٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ نسل کل جی ندا کو پیل ہم دور لین وی ملک نا گر نریمواح میل وئی اصل چتو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقاء الى اخره واثرناهم في الحياه الدنيا واثرناهم هذا میت کلو شا چبو مسل کم امر کم ام